السلام نحييكم احبتنا الكرام من م ح ا ف ظ ة تقع في الجنوب الغربي من صحراء مصر ا ل غ ر ب ي ة وتشترك في حدودها ا ل د و ل ي ة مع ليبيا غربا والسودان جنوبا من أ ك ب ر محافظات مصر م س ا ح ة على ا ل إ ط ل ا ق إ ذ تبلغ مساحتها حوالي اربعه واربعين في ا ل م ئ ه من م س ا ح ة مصر كلها من م ح ا ف ظ ة الوادي الجديد نحييكم أ ح ب ت ن احبتنا الكرام ا ل و ب ت د د مسجد ي من ناصر ساحة م لكم مباشرة د يسعدنا ي ن أن ننقل ن ة الخارجة الهواء ا على على ل ق ي ل ل أ و و ى الكرام ف ض ا المصرية ئ ي ة و ش ب ة ا ل ب ن م العام والإذاعات المحلية جمعة عام من المصطفى ج هجرة والإذاعات شعائر صلاة ثالث شوال الله صلى عليه ل و في شهر شوال عام 1427 س إ ذ يشارك التلفزيون المصري أ ب ن ا ء هذه ا ل م ح ا ف ظ ة الكرام احتفالاتهم ب أ ع ي ا د ه م ا ل إ ق ل ي م ي ة بالتعمير والبناء واستصلاح ا ل أ ر ا ض ي ويحضر القومي اللواء الوادي ومعه والتنفيذية والبداية في العيد القومي السيد أركان حرب أحمد مختار الوادي الجديد ومعه جمعا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة والبداية مع خير حرب أحمد محافظ بالمحافظة المباركة أركان مختار معنا جمع من مع الكلام الصلاة هذه وفضيله القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا ا ل ص ع ي د ي أعوذ بالله بسم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ولي ان ل ل الذي ه ز ل الكتاب إن و ل ي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى ص ا ر ح ي ن والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ص موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعب وأمر واما َ إ ينزغنك ََ من َِ الشيطان ََِّْ نزغ ٌْ ف َ ا س ْ ت َ ع ِ ل ْ بالله َِِّ بالعفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين مسه طائف من الشيطان اتقوا من اذا ل ش ي ط ا ن إ مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكر ذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون صدق الله العظيم ا ل ف ا ت ح ة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين و ك ذ امين عبتنا ا ا ل ك ر بدأنا لقاء الجمعة ا ل و التلاوة م بهذه ا ل ق ر آ ي لفضيلة الشيخ محمود أبو الصعيدي في مسجد ناصر بمدينة بمحافظة الوادي الجديد ة المباركة الخارجة بمحافظة القارئ الوفى ناصر محمود مسجد أبو